هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ يَكْفُلُ اللَّهُ عَنْهُمُ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيهِمْ أَجْرًا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 كاشفات هل هن كاشفات ضره أورادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عاملون سوف تعلمون فسوف تعلمون من ياتيك عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم اننا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلينفعه لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما عليهم بوكيل الله يتوفى لفسحين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الخير إلى أدنى مسمى إن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 وَبَدَا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وَبَدَا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس لإنسان ضر دعانا ثم إذا قولناه نعمة منا قال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 والذين ظلموا منها أولئك سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما قم بمعجزين أو يعلموا أن الله يبسّط اللزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآ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 لا ربكم وأسلموا مِنْ من قبل أياتكم أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أياتكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون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 119. قل فغير الله تامروني أعبد أيها الجاهلون ولقد انحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين مِنَ بل الله فاعبد وكن من الشاكرين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 ثم نفخ فيه هُمْ قِيَامٌ هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب, ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وَقُضِيَ بينهم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 فتحت فُتِحَت بوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل, ألم ياتكم رسل منكم يثنون عليكم ايات ربكم وينذرونكم يثنون عليكم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 الجنة ذمرا حتى إذا جاءوها وفتحت بوابها وفتحت بوابها وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادفنوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا لرضا نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حاملين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 غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير ما يجادل في ايات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا وجادلوا بالباطل وجادلوا بالباطل ليضحوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب؟ وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء الرحمه وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صرح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم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 فَتَدْعُونَا إِلَى لِيْمَانٍ فَتَكْفُرُونَ قَالَ رَبَّنَا أَمَتْنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَ اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَل إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ذَلِكُمْ بِأَنَّنَا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 لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أو لم يثيل في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثار من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 وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا, قالوا قتلوا أبنا الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربك اني اخاف ان يبدل دينكم وان يظهر في الارض الفساد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 يا قَوْمِ لكم الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فمن ينصرنا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قال فرعون ما وشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم لحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إن يَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمُ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْمَآثِرِ فَمَا ذِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَ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 بغير سلطان نتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يقبض الله على كل قلب متكبر جباد وقال فرعون يا هامان بليلي صرحا لعلي ابلغ الاسباب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 قوم اتبعوني أهدكم سبيلا وشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القراد من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذَكَرْنَا نُوحًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُوزَعُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ